والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موطنة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وتأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ونحم حير مما يشتهون وحور عين كأمثال الأولئ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها نظرا ولا تأثيما إلا يقيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين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 ق نحن قدر بَيْنَكُمُ بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأول فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء أULDجعلناه حطاما فظنتم تفكرون إن علم غرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الم الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقذين فسبح باسم ربك العظيم فلا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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ من حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ